بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم إِنْ تُذَرْ بِرَقْمٍ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ إِنْ تُذَرْ بِرَقْمٍ مَا أُنذِرَ لا فَهُمْ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فِي أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فَهُم مقمحون وَجَعلَّ مِ بَيْنِأَديهِم سَدَّ وَمنِنْ خَلْفهمم سَدَّ فَأَغْ شَيْناهُم كَهُم لا يضصِرون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 يرمن يتبع الذكرى خشية ربنا بالغيب فبشره بمغفرته واجر كريم ابشره بمغفرته واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم اننا نحن نحيي الموتى ون َّمُ وَآذََهُم وَكُلَّ شيءَ أَحصَنَهُ فيِي إم مِ مُبين وَكُلَّ شيءَ أَحصَنهُ فيِي إمٍَ مُبين أغْربِ لَهُ مَذَلًا أَصحَابَ القَِيَةِ إذج أَه المُقْسَلون واضرب لهم مذلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا رُسُلُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْتَدُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إنا ل إِم تَتَهُ لَ نَبْجُ مَكُم وَلَمَ السََّّكُم مَِّ عَذاابُأَلم ل إَِّم تَنتَهُ لَ نَبْجُ مَكُمْ وَرَيَنَ السََّّكُمْ مِ عَذاابُأَلم قالَاوا قَاائِرُكُم مكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ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 دين الضلال برب لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين بربكم فاسمعون اني امنت بربكم تسمعون قيل دخول الجنه قال يا ليت قومي يعلمون قيل دخول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 وَمَا أَنزَلَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ, وما كنا منزلين إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ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 إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون وَإِنْ كلُلََّ جَم لديَنَ مُحبرُون وَإِنْ كلُُلَم م جَم لديَنَ مُحبرون وَآيَنتُهُُ الأأَبضُ الْ المَيتَةُ أَشينهاَا وَأَخُجُنَا وَآيَتُهُُ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَدًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 رب القدير العزيز العليم والقمر قددرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قددرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابقنها لالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابقنها وكل في فلك وَكُلٌّ فِي ظُلَمٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ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 يَقُولُ مِنَّا رَجَفَ الله ۗ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن ما يوج هنا الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون لا ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلم يرضعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداف الى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداف الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من هذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ هليَوْم لا تُغلَ نَدس شيءي وَلا تُجزونَ إلاا ما كُ تم تجزون إلاا ما كُ تُم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 لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ سَلامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَمَتَازَى الْيَوْمَ أَيُّهَا لَ أَهَد إلَكُم يَابنِي آدمَمَأَلا تَعبُدُ الشَّيفانأَلَ أَ أحدَد إلَكُم يياابنِي آدمَ أَلا تعَبد الشَّيفان إنِهُ لكُمْعَدُّبين إِهُ لكُمْ وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ذَا الْخِرْطَاظِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جهنم التي كنتم َّ كُُم تُعَدُون إلَه اليَمَ بماكُ تُم تَكفُون إلَه اليَهُم بماكُ تُم تَكفرونيَوم بما تكفرون نَاخمُ على أَفْوهِهِم وَتُ كلَلّمون أيديهِم وَتَشَّدُ أجلُهُم الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وتشهد أرجلهم, وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا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 ولما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمرهن نكس في الخلق افلا يعقلون ومن عمرهن نكس في الخلق يعقلون وَمَالَنهُ شِعرَ وَمَا يَبَغِيلَ وَنَا النَّ مشعْرَ وَلَا يندَغِيلَ إنِهُ إِللا ذِكرُ وَقُرآانُ مُبين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 ملَ أيذين آم فَهُم لها فَهُ لَ ماك فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَالتَّخَذُوا مِدونُون اللههِ آالهَ تََّ عَهُم يصرون فَدَّخَذُ مدونُون اللهِ آالِهَةََّ عَهُم يفرَرون لا يَستقعون نَصْرَهُم وَهُم لَهُم جُدُ مُحظَرون لا يَستقع نَصْرَهُم وَهُمْ لَهُم جُدُ مَحظَرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أَلَمَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ أَلَمَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ, عليم وهو بكل خلق عليم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 فَسُبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله لله من موقع الطريق الى الله